بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات سرى فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تلظى إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفت كتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا وَفيِيأَسحَهُم يَْتَفِون وَفيِي أَمُالِهِم حَقُّ السَّائِنِ وَالْمَححُون وَفِي الأْرض آياتَةُ مُوقِنِ وَفِي أَفُسِكُم هَفَ لَا تُصون وَفِي السَّم إِزكُكُم وَم تُالون لاَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ خَنُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمُ قول ثراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوف قالوا لا تخف وبشروه بغنا من فَأَخَذَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَدَّكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ اعْتَزِلُوا عَن قَوْمٍ قليلٍ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قوم لِيُلْقِيَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِيلٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ الْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مِنكَ مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا فُونَ الْعَذَابَ الْأَمِين وَفِي مُوسَى إذ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِين فَتَوَلَّى دُبُرَهُ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ تيل لهم تمتعوا حتى عَاتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمًا حِجْرًا مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قومون فتول عنهم كما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقه الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويلوا للذين كفروا يومهم الذي